الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه اما بعد ونواصل باذن الله سبحانه وتعالى الكلام او شرح قطر الندى وبل الصدى وما زلنا مع احكام الافعال وعند قول المصنف رحمه الله ويعرب فيما عدا ذلك نحو يقوم زيد ولا تتبعاني لا تبلونا فإنما ترين ولا يصدنك ولا يصدنك وقد وقع بعض الأخطاء في الأسبوع الماضي. ولا تتبعاني هذا فعل مضارع مسند إلى ألف الاثنين مسند إلى ألفي الاثنين و سبقه لا الناهيه سبقه لا الناهيه بعد الصلاه اي بعد الصلاه ان شاء الله أي. ولا تتبعاني ولا تتبعان هذا فعل مضارع مسند الى الف الاثنين وقبله لا وقبله لا هذه لا في حقيقة ناهيه ناهيه ولا الناهية الناهيه تجزم الفعل المضارع تجزم الفعل المضارع والفعل المضارع المسند الى الف الاثنين هو من الافعال الخمسة وجزمه يكون بحذف النون فاصله قبل دخولي تتبع لا تتبع واضح لا تتبع فلما دخلت عليه نون التوكيد سارا لا تتبعاني واضح وهذا هو تفسيره هذا تفسيره او تخريجه فنقول تتبعاني فعل مضارع مجزوم بلا مجزوم بلا وجزمه حذف النون جزم حذف النون لانه من الأمثلة الخمسة والنون نون التوكيد الثقيلة مبنية على الفتح المقدر واضح أو تقول مبنية على الكسر الظاهر مبنية على الفتح المقدر لأن أصلها ان تكون مفتوحة واضح وحركت تشبيها لها بنون التثنية واضح وحركت تشبيها لها بنون التثنية لأن الفعل إذا أسنل إلى الاثنين ماذا تقول فيه تتبعني هكذا واضح النون نون الرفع في الأفعال الخمسة المسند إلى ألف الاثنين تكون تكون مكسورة واضح تخرجاني تأكلاني تشرباني يذهباني إلى آخره تكون النون فيه مكسورة ونون التوكيد لما اتصلت بهذا الفعل تصلت بهذا الفعل قصرت بنيت على الكسر تشبيها لها بنون بهذه النون تشبيها لها بنون الرفع في التثنية فكسرت واضحنا فنقول لا تتبعني تتبع فعل مضارع مجزوم بله وجزمه حذف النون إلى الأنفذة الخمسة ونون التوكيد الثقيلة مبنية على الكسري ليس لها محل من الإعراء. واضح واضح شئت أن تفصل مبنية على الفتح المقدر عدل عنه لتشبها بماذا لها بنون بنوني الرفع في الافعال الافعال الخمسه المسنده الى الف الاثنين واضح الامر واضح الان فهذا الفعل إذن هو ماذا معرب او مبني معرب لانه قال ويعرب فيما عدا ذلك نحو لا نحو يقوم زيد ولا تتبعاني فهذا تتبعاني معرب واعربه هنا ماذا الاعراب فيه ما هو الجزم. الجزم نعم لان الجزم نوع من انواع العرب أو قسم من اقسام الاعراب فهو معرب وإعرابه جزم واضح الان وجزمه بماذا جزمه حذف حذف النون حذف النون واضح الان هذا الفعل الاول ولا تتبعاني قال لا تبلونا لتب... لا تب لا لا لا من يعلم لنا هذا الفعل؟ من يعربه أو يعربه لا لا غيره حاول من يعربه لا تبلون زيد تفضل لا ما في جواب قسم مقدر إيه؟ تبلون امم يتوالد الفاعل ام يتوالد الفاعل و يسوي الفعل والفاعل محدود لتملى الفاء والواو والواو الضمير المتصل بن في محل رفع فاعل ام التوكيد لمحلها ثقيل محلها إذن قال أن لا مواقعة في جواب قسم مقدر تبلون فعل مضارع مبني مرفوع مبني المجهون مرفوع ورفعه ثبوت النون المحذوفه لتوالي الأمثال والفاعل والواو ضم المتصل مبني على الضم في محل رفع فاعل والنون التوكيد لا محل أمنى من الإعراب، ها من يعترض على هذا الإعراب؟ ها، الواح محوذة، ها، لماذا حذفت؟ الاتقاء ساكنين، ها، إذن إعرابه مثل إعراب لا تدخل مثل اعرب لا تدخل تدخلن هذا و مثله ليس مثله ليس له دليل ليس لها دليل حتى قبل حتى الحديثه امم زين محمد الضمه تدل على الواو بقيت الضمه تدل على بقيت الضمه تدل على الواو في لا اي اما هنا لا تشتغل اي فعل مضارع هذا فعل مضارع ما زيننا في المضارع ليست مجزومه او منصوبه ايه كيف عادي هو فعل مضارع المجزوم عادي والمرفوع عادي والمنصوب عادي هو مرفوع هو مرفوع هم باقي الاشكال في الواو اه هي فاعل او ان الفاعل حذف او نائب الفاعل احسن نائب الفاعل هل هو الواو او حذف لو قلنا مثلا تخرق تخرجون انظر تخر دائما إذا اشكن عليك شيء فاحمله على نظائره على امثاله واضح تبلون تخرجون تخرجون إذا مبني للمجهول طيب نقول تخرجوا فعل مضارع مبني للمجهول مرفوع ورفعه ثبوت النون واضح والواو الامر متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل مبني على السكون في محل رفع فاعل الان ندخل عليه لون التوكيد يصير ماذا كما مضى تخ تخرجونا ان واضح هذا هو ماذا نفعل اولا اذا توالت احرف متماثنه زائده لا بد من الحذف فتحذف لون الرفع فيصير تخرجونا اتقى سكنه واو الرفع نعم واو الرفع اللي هي فاعل واو الجماعه والنون الاولى من التوكيد ولا يمكن حذف النون فتحذف الواو واضح لان الضمه دليل عليها في الجيم واضح في اخر الفعل في اخر الفعل تبقى الضمه دليلا عليها فتخرجن تخرجن جنه هذا يصير أسلوبه. تخرج جنة لا لا تخرج جنة فعل مضارع نقول فعل مضارع مرفوع ورفع وثبوت النون المحدود لتوال الأمثال والواو المحدود لتقع الساكن نظام المتصير مبني على السكون في محل رفع فعل والنون التوكيل لا محل لها من الإعراب واضح طيب نحاول أن نأتي بطريقة نفسها مع تبلون تب لا لا و هكذا one. ماذا ينقص ينقص away? اللي هي compra il uma Tao. What is the name Tao? The Jordan, There is place. That's the main meaning. Because theions who don't بلا يبلو the law will be taken by second Understand please not Now, Tub-la-wo-na. What ما يصير to you? Tub-la-wo-na. Is it clear now? Yes, it is clear. Here, there is something that has come to us. There is no place where you come to اللي هي حرف عله هذه الواو هذه الواو تحركت يهم حركه حرف العله الواو او الياء اذا تحركت باي حركه كان ضمه او فتحه او كسره وانفتح ما قبلها يجب ان تقلب الفا وونويا حركا نقلب الفا من بعد فتح كغاز الذي كفى يجب قلب حذف قلب الواو او الياء اذا تحركت وانفتح ما قبلها يجب أن تحركها أن تقلب ألفا، فيصير الفعل هكذا. تب لا لا الواو هذه قلبت ألف، ثم و نن. مفهوم؟ فعندنا هذه الالف تب لا و نن. واضح؟ الآن ألف ساكنة والواو ساكنة. ماذا نحذف؟ أليف. نحذف الواو، اللي هي ماذا آخر الفعل. اخر فعل هو الذي يحذف لماذا لان الواو جمع الاصل لا تحذف اما اخر فعل فمحل الحذف في الفعل واضح فتحذف الالف هذه فيصير هكذا تب لا الالف حذفت ألف اخر الفعل حذفه ثم او ثم نا ان تبلونا هذا اصله الان هذه النون توالت الامثال هذه المفروض نحوها هنا لكن حتى تفهم فقط هذه النون ثلاث نونات متماثله وكلها زائده عن الفعل فماذا نحذف نحذف نون نون الرفع كما هي العاده فتحذف نون الرفع تبع هنا فتصير هكذا تب لا واضح هو ان اتقى ساكنا سبق وان قلت دائما اذا التقى ساكنان عندنا طريقتان لا يمكن ان نسبق وان قلت دائما اذا التقى ساكنان عندنا طريقتان لا يمكن ان ننتلق ان ننطلق نذهب الى الطريقه الثانيه الا اذا بعد المرور عن طريق الاول الاول هو ان نحرك نحرك احد الساكنين اذا لم نستطع نحرك احد الساكنين الأول أو الثاني لا يهم ما أين تسنى لك التحريك فحرر وأين تسنى لك الحرب فحرف طبعاً بماذا؟ بمرجحة الآن التقى ساكنة الواو والنون طبعاً النون لا كان فيها لأنها ساكنة ولا يمكن أن تحرك لأن الثانية محركه واضح آم؟ أما الواو هذه وهو جمع ورجت الواو الأولى لأن الواو الأولى مع التقاء الساكنين كما مضى واضحاً آم؟ فتحذب فهنا نحرك الواو واضحا نحرك الواو لماذا نحرك الواو هنا حذفت الواو لوجود الضمه دليل عليها اما هنا لو نحذف الواو ماذا يصير؟ لتبلن فلا دليل على حذف هذه الواو ولهذا امتنع حذف الواو في هذا الفعل وتحرك الواو بالضم فجاء قوله تعالى لا تبلى غو انظر تحركت ولم تقل لتبلى غون مع وجود مقتضي الحذف لكن امتنع لعدم الدليل على هذا الحد يوجد دليل على الحد مفهوم فبقيت الواو وحركت بالضم وحركت بالضم فصارت لتذلوا التي رايتكم لا تب لا ون واضح فنقول اللام لام وقعت في جواب القصر تبلا ون تبلو فعل مضارع مرفوع ورفعوا حذف النون محذوبها لتواري أمثال والواو واو الجماعة مبنية على السكون وحركت وحركت لإلتقاء السكنة وحركت بالضم لإلتقاء السكنة أو قلوا جماعة محركة بالضم لإلتقاء السكنة في محل رفع فاعل والنون نون التوكيد لا محل لها من الإعراب المبني على الفتح واضح مفهوم ولهذا المبحث هنا يغلب عليه الصرف وهنا أحكام صرفية خاصة بماذا؟ بنون توكيدي ودخولها على الفعل المضارع وعلى فعل الماضي حذف الواو والجماعة لا يكون مطلقا أحيانا تحذف إذا وجد الدليل على حذفها الضم على حذفها وأحيانا لا تحذف إذا لم يوجد دليل على على حقيقة فلا تحدث وتبقي مثل هذا المثال ومثل ما سيأتي إن شاء الله في الفعل الذي يده أبنا هذه قاعدة صريحة الواو حرف علة كله فلاه واو ويا والألف وهذا فيها فيها وهذا الواو والألف هذا المشهور عند العلماء الآن الواو والياء هذه الواو والياء تقلب الفا مثلا اذا تحركت الواو او الياء باي حركه ضم او فتحه او كسر وكان ما قبلها مفتوحا الحرف الذي قبلها مفتوح فتغلب الواو الف او الياء الف مثل قال مثلا قال عفوا قال فالواو لا الواو تحركت بفتحه وما قبلها مفتوح فقال خاويث خاف اسوا خويث خاويفة الوقت لماذا؟ بماذا؟ بالكسط وما قبلها؟ مفتوح, مفتوح. إذا تقلب ألفا فتصير؟ خاف ومثل باعة باياعا باياعا فتقول باياعا تحركت باليام وفتح ما قبلها فتقلب ألفا هنا كذلك تبلاؤو تبلاؤو تحركت هو بالضم وما قبلها مفتوح فيجب قلبها؟ ألي فتقلب الوضع فتصير تبلاونا فتحذفوا الواليا صارت ألي فتحذفوا ألي فتصير تبلاونا تبلاونا ثم تذهب نولي تولي حركة ثم يبقى شعره كما هو فتبلونا هذه الأ... الآن هذه الأمور التي تحدثت عنها الآن لم ينطق بها العرب العرب لما تحدثوا أو في القرآن لما جاء هذا أو جاء هذا لا تبلاونا لكن علماء تحذف أصل كلام كيف ترى؟ كيف عرفوا قياس على تقرضون وتبكرون وتشربون ويدهبون بيدذهبون بالكناجرات قياس عليه حملوا هذا على هذا فعرفوا أن هذا الفرع الذي منه الوا وقول بآلف إلى غيده مفهوم؟ لا قال كيف عرفوا أن الآلف دي أسواء؟ من المصدر قول؟ ألا نقول قول؟ فرع تفسر المضارع ماذا نقول؟ يقولوا فظهر انها تلك الالف كان ما راسها قول الان باع كيف عرفنا ان راس الالف يا ماذا نقول في المصدر بيع بي. البيعاني لفوق هذه الامور واضحه لكن هذا علمهم في علم او بيعه في علمي في علمي السابق الان عرفنا هذه الامور حتى نعرف الفيلم اذن وهو جماعه تحقق هذا سياتي إن ان شاء الله في, في دروس قادمه ان شاء الله ونعرف متى نقدر متى نعرف أن هذه الواو هي المأسودة الواو الفاعل تذبت يعني الواو الجماعة تذبت أو, أو نمتع ذلك إذن توقفنا عندنا لا تستبعاني تستبعاني أخطأنا فيه في حيث الإعراب فقط لأن حيث لا لم نقول إنها ناهية وهي ناهية طالنا تبلغ الناس ثم قال ترى ينا ترى كذلك فيه شيء من التطوير والتفصيل الان ترى اصل الفعل ترى هذا فعل مضارع ماضيه ماذا راى ماضيه راى واضح ماضيه راى راى يرى اذا هو من باب ما عال يفعل راى يراى يو هذا اصل واضح الان راى يعني هو مثل مساحه يم مسح فعلى يسال حتى نعرف ماذا وقع لما زياره ما, ما يم يمسح او فتح يفتحون ويقولون من ذا فتحها ان يفتح مسح يمسحوها فتح يفتح إما هذا امتى الجن هذا خطر لمن لم رابع عليه السلام إذن فولي للمؤنها للمخاطبة المؤنث. الآن إما هذه مرة العالم تجزم إما تجزم أو لا تجزم تجزم إما الجازمة هذه إما الفعل بعدها يجب أن يؤكد بنون التوكيد واضح؟ الآن الفعل بعدها يجب أن يؤكد بنون بنون التوكيد ترأينا. إما ترى إنا إما ترى إنا تفتحنا حنا كيف نقوم لها انت تفتحنا هكذا ننطلق من من البدايه تفتح حين انت تفتح حين طيب اما تفتح حين هكذا اما تفتح حين يذل اما تفتح حين اما نبتحي هكذا كيف يكون بحرف النون بحرف النون الان ناتي بنوني نوم. بنوني نوم. واضح بنوني هكذا اما سبتين واضحنا التقى ساكن. ساكنه اللي هي الفاء والياء النون ماذا يقطع لنا حذف ماذا نحدث نحدث الياء التقى الياء مع النوم فنحذف الياء فنقول تفتحن ك... س... واضح لو ل... للمؤنث للمؤلفه لتقولها لتفتحن الباب انت لتفتحن الباب واضح هذا لتفتحن الباب ولا تسمعن الكلام اولا ها ايوه لا تفتحن الباب اولا ولا تسمعن الكلام هذا فعل صحيح فاتحا يفتح سامع يسمع واضح طيب الان را ليس صحيحا معتل ومهوز ها مثل كلها في فيها تاء ال الأم راء، انظر فتح، فتح راء يا الأصل يوين؟ نحن لا نقول راء ياء، لكن لتقريبه الاصل راء يا فتح، آه تفتحو ت هي هي تر ت راء انظر فتح الراء والتر تحت الهمزة والحاء تحت الياء انظر صفر تر تر تر انظر تا تا همزة آ تر آيو هذا القصد تر آيو فنقول هي ترآ هذا القصد لكن وقع له شيء ترآ هذه الهمزة ولهذا بين قوسين واغلق القوس بعض العلماء اعتبر الهمزة حرف علة بعض العلماء اعتبر الهمزة حرف علة وهو قول قوية ليس محله له الان والحديث عنه هذه ثالثة حديثا صار يو الان همزة انتقلت حركتها منها الى الراء واضح الى الراء صار صار ساكن س واضح ا ماذا وقفت سعة لا يمكن نحرك لانها كانت محركة نحن تخلصنا من حركتها حتى يسهل عليك فصارت ماذا ترى هي ترى هي ترى فنحن هي ترى مفهوم هذا فعل رأى قبل أن نواصل في الحديث عنه مفهوم أم. طيب امسح هذا نقل تقديري العرب قالوا ترى نحن قلنا كيف ترى هذه لم تجئ على مثل تفتح فقدرنا ان الهمزه انتقلت ترى هل صوتها تفتح فانتقلت الهمزه الى ثقيله انظر ترى الهمزه ثم تاتي الألف فاء ثم الألف فهم. فتحركت الهمزه نقلت حركه الهمزه الى ال وهذا مثل يقول يقول اسوا يبقى يقول يقول تقلت الحركة فوق الواو انتقلت إلى قاف فصارت يقول يقول يبيع على وزن يضرب نرى ب يضرب ب يبيع فانتقلت حركة من اليد إلى الباء فصارت يبيع خفيفة لأن الواو أو الياء إذا تحرك ساكنها كانت من مئة تحرك واضح فالأمدة قريبا منهم قريبا منهم وهذا هو نزل. هنا هذا بين الهمزة والياء والالف. قام قا من انظر تقلب الهدف من الهدف من يعني هناك تعاور بينهم. الهدف ترى ترى ترى ترى من الهدف هذا الهدف هذا الهدف من الهدف من الهدف من الهدف من الهدف من من من الهدف جاء. واضح هذا ترى اذا تفتح تفتحين تفتحين ترى ترى ماذا نقول عنها تر ها ي ثم اليا الفائز ثم نقول تر ا ي واضح هذا ايا فتح ترى جي فما يالف عائد يا مخاطب اي ترى جي ناه واضح هنا من طيب الآن تدخل نون التوكيد كما اتكلمنا تفتحين يكون هنا الثقات تقارب. اكتب الفعلين متقابلين واضح هنا هنا نفس تفتحين هنا تفتحين وهنا اكتب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 ترى يي ترى آ... يي نن ترى آ... يي نن واضح تر... يي نن... سوف الأمثال سنة هنا هي قلنا ان اردت نور. هنا ترى ي اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت تَعِيِّنَّ تَبْ تَعِيِّنَّ وهنا قبل هذا انظر, أنظر. واضح ماذا عندنا؟ عندنا همزه محرك بالفتح محظة عندنا محرك بالكسر. ماذا يقع؟ الطابع ها ثقلب الياء ثالثة انظر فلا تا. ها <تصفيق> نحذف الالف فيصير تر ا تر اي الن تر اي الن قال هنا تحذف هذه الالف <تصفيق> الان اتقى ساكنان اخرى واللذين هما ياء المخاطبه المؤنثه والنون وهذه الياء ياء الفاعل تب تب لغن اذا حدثنا يا الفاعل هنا حذفناها بقيه كسره دليل. دليل, دليل على اليه لان اليه اخت كسره لكن لو حذفنا هنا اليه ما هو الدليل على حذفها لا يوجد دليل على حذفها وبالتالي ماذا نفعل نحرك بكسره فتصير تر ا ي ن لو كان هناك حرف صحيح تظهر عليه الهم تظهر عليه حركة الكثرة دليلا على حذف الياء لحرك لكن لا يوجد حرف لان الحرف الذي هو اصل يعني أصل في ان تظهر عليه حركه الدليل حدث لالتقاء الساكنين فيجب ان نحرك الياء بالكسره ولا نحذف لانه لا يوجد دليل على الحذف فترى مثلا طائنا وابنا الان طائنا نطبق عليه ما طبقناه في ترى حركة همزة إلى تنهب هم؟ إلى الراف إلى همزة وتحذف الهمزة وتحذف الهمزة طبعاً هذا الأمر يقع في الأول يقع؟ يقع في الأول لكن هنا يظهر ماذا وقع الفعل تدقي حركة همزة إلى اليا وتحذف الهمزة فهذا يصير تارا ينا تارا ينا الآن نعود إلى نون الأمثال هذه النون تحذفة هذه النون تحذف في كل الأحوال إذا كان متزوماً تحذف لماذا تحذف؟ دليل على الجذر وإذا كانت كان له مرفوعاً تحذف لدول الأمثال واضح الآن؟ طيب كيف تعرف أن الفعل متزوماً أو مرفوع؟ من خلال المسيح إذا كان هناك جاذب فهو مجزوم. إذا لم يكن هناك جاذب فهو؟ فمربع اذا كان هنا ثلاثه فهو منصور منصوب فماذا تقول للمراه تقولها لا لا ما اقول او ما ما افعل لا ترين ما المضارع مرفوع ورفعه النون المحذوفه لتوالي الامثال والفاعل هو الياء المحركه بالكسر بسبب التقاء الساكنين المبنيه على الكسر في حرف الدال والنون للتوكيد لا محل لها من, من الاعراب هذا واضح الآن؟ إذن المهم هو أن هذه الياء المخاطبة المؤندة أو ألف الله أو و الجمعات قد تحذف وقد لا تحذف تحذف إذا كان هناك دليل على حذفها واضح الآن؟ فيحرك بالضم في حال الواو ويحرك بالكسر في حال الياء ولا تحذف اذا لم يوجد دليل على, على حذف الآن نعرف لنرىنا الان حس ما يقع في تريننا اذا كانت مرفوعه نقول تريننا فعل مضارع مرفوع ورفعه ثبوت النون المحذوفه اذا والفاعل والياء ضمير متصل مبني على الضم في الأصل وحرك بسبب دقه الداكينين في محل رفع فاعل والنون نون توكيد لا محل لها من الاعراب وإذا كان الفعل مجزوم جسمه حذف النون احذف النون مثلا هذا بالنسبة للفعل ترين بعده ولا يصدك ولا يضلنا هذا ظاهر فعل هذا فعل ظاهر يصدنك يصدنك ها أصله يصدونك يا صد يصدونك واضح ها لا مشي نفيه آه نعم هذه لا نفيه ولا يصدونك لا يصدونك هذا حديث يا. لا يصدونك لا يصدونك هذا نبحث عنه كيف وصلنا اليه لا يصدونك واضح ادشن عليه ماذا يصدون انك يصد الواحد نعم يصدونك يصدون النكاحا، ساليو؟ وهذا الآن. الآن، توالا تحذف تحدث، فتصير يصدون النك. ثم ارتقى سكينان، وهذا لا يمكن أن يحرج أحدهم لأن الواو يوجد ما دلي على هذهها، فتحذف الواو ويصير يصدون. نكا يقصد نكا هذا اذا كانت اللام نافيه إذا كانت اللام نافية وللفائده اقتران ناء النافيه مع نون التوكيد ممنوع عند أكثر أن واضح ممنوع عند هذا الطريق النحوية. وبعضهم قال قليل هم قليل أما معناه النهي فهو كثير فهو كثير طبعا معنا الن معنا النفي منه قول تعالى لا يحطمنكم سليمان وجنودهم ليشون من منه هذا لا نافية لا النافية لأن, لأن النون تتنافى مع النبي يعني كأنه ما له إبران فهنا لا ناهية لا ناهية والجزم هذه النور حذبت الجزم وليس الجوال الامثال نفهم فنقول فعل مضارع مجزوم بلا وجزمه حذب النور لجوال الامثال والواو المحذوب لالتقاء الساكني في مبنية في محل رفع فاعل ونون التوكيد لا محل لها من الاعراب واضح؟ لا هي ذي نعم يا الله بقي المثال الذي ذكر هو الماضي في قول تعالى الذات تخافوا ولا تحزنوا هذا هذا هو المثال ان لا تخافوا ولا تحزنوا ذكرت لك أنها أن منصوب نعم منصوب هذا قول كثير من فتيان أن هنا أن طبعا أن هذه هي من أن ولا واضح أن ولا الان أن هذه تحتمل أن تكون مصدريه أن تكون مصدريه والمصدريه هي تنصب فعل المضارع, المضارع. تنصف المضارع الظاهره والمضمر مفهوم وان تستقيموا بالاذنام وان تصوموا خير لكم من اكل واضح فالنظريه فتكون لا هذه نافيه تكون نافية وتحتمل ان تكون ناهيه مفهوم فاذا كانت لا طبعا النظريه خلاص انها مضاريه لا تحتمل ان تكون نافيه ويكون الفعل منصوب ب ان المصدريه بان, بأن وقالوا يمكن ان تكون نهيا فيكون الفعل مجزوما اذا بلا مفهوم هذا مجزوما بلا وهذا طبعا مقطوف مقطوف عليه نعم وقالوا تحتمل ان تكون ان المخففه انه أنه لا تخافوا ولا تحزنوا أن لا تخافوا ولا تحزنوا لكن هذا القول فيه ضحش نوعاً نوع نوع. الثاني أن تكون أن التفسيرية وأن التفسيرية ضافتها أن تأتي بعد القول هم تأتي بعد القول أو ما يشبه القول وما سبق الآيات قوله تعالى تتنزل عليهم الملائكه يعني تقول لهم لا تخافوا ولا ولا تحزنوا هذا كذلك تخريج اذا كان التعبيريه فلا تكون ناهيه ناهيه ويكون فعل مذمما بها وابن ويكون فعل مذمما بها على كل ول لكل قوم دليل ولا على الاقرب والله اعلم ان تكون ان والدليل انه جاء في قول تعالى كذلك قال ما منعك أن لا تسجد ألا تسجد ألا تسجد ألا تسجد فلن ماذا؟ لأنه هنا لا يظهر نقص أو جذن هنا لا يظهر نقص يكون بحسب النون والجذن يكون بحسب النون لكن هنا ما يظهر؟ قال أن ما منعك أن ألا تسجد. فأن هنا تسجد تكون ينظر و لا هذه زائده للتوحيد تزدد المضارع منصوب ب بان او تكون هذه نافيه نفهم هذا و وإن كان هنا لا تكون زائده بدليل القراءه الايه الاخرى ما منعك ان تسجد؟ والله تعلم إذن هذا ما في ان اولي في رحمه الله شو. نعم وأن لو استقاموا إيه؟ إيه؟ هنا أن وأنه هنا أصلها أن المخفف هذه أيها الجن وان لو استقاموا على طريقتي لا أتخيناهم هذه أن المخففه من الثقيله يعني هي أصلها أن وكانه قال وأنه لو استقاموا على طريقتي فيكون هذا الظامير سمى ظامير الشأن معدوف ظامير الشأن معدوف هو اسم أن والجملة بعدها هي خبر واضح أن والجملة بعدها هي خبر فهذا أن تسمى أن المختر أن أن المختر ومنه كذلك قول تعالى في آخر سورة المزمل علِم أن سيكون منكم مرضى أي علِم أنه سيكون سمى أن المخفض منها من السطعين هذا في إن شاء الله كلام عليها في الموضوع. لكن في فعل السقام وهذا في الماضي لا دا لا كلام فيه. السقام في الماضي يعني لا كلام فيه. السقام في الماضي مبني على أظمني أنه متصل بواحد جمع. هنا. نحن. هنا قال ولا يصدنك. قال الحروف. الحروف قال واما الحرف وأما الحرف الحرف اللغوي هو الطرف هو الطرف وفي الاصطلاح عند النحوي ماذا يقولون الحرف هو كلمه لان كلمة تنقسم الى ثلاث فهو كلمه واضح الان كلمه دائما اذا كنت تعرف شيئا مقسوما وعرفت أحسامه فدائما القسم قل هو وارجع إلى اصله يعني جزئه كلي فتقول هو كذا واضح الآن فليس نقول هو كلمة لماذا أنه قسم الأحسام الكلمة واضح الآن فهو كلمة دلت على معنى في غيرها هذا تعريف كثير من النحويين وإن كانت تعريفة هذه يعني ليست ضابطا قويا في هذه الأمور مفهوم؟ الحدود والتعريفات ليست من صاميم علم النحو هذه قاعدة أمشي عليه الحدود والتعريفات هذه ليست من صاميم علم النحو واضح طيب قال وأما الحرف فيعرفه إذن دليل الحرف دليل أو علاماته قال فيعرف بأن بأن لا يقبل شيئا من علامات الاسم والفعلي نحو هل وبل إذا الحرب علامته عدم عدم العلامه الحرب علامته عدم العلامه لا يقبل شيئا من علامته ولا يقبل شيئا من علامات الفعل الكلمة ثلاثة أقسام الكلمة ثلاثة أقسام فعل حرف هذا له علامات وهذا له علامات طيب ماذا بقي؟ والكلمة إما هذه وإما هذه وإما هذه أنت وجدت كلمة أردت أن تعرفها أدخلت عليها علامات الاسم فلم تقبلها وأدخلت عليها علامات الفعل فلم تقبلها فما هي إذن؟ لا بد أن تكون حرف طبعا الحرف هنا يقصد حرف المعنى يقتضي حرف المعنى وليس حرف حرف الهجاء فرق بين حرف الهجاء وحرف المعنى فحروف الهجاء هي حروف مباني تبنى بها الكلمات تبنى بها الكلمات تبنى بها الاسماء والافعال وحروف المعاني مفهوم هذه حروف الهجاء حروف مباني والحروف الاخرى عند النحوي حروف معاني التي هي قسم من اقسام الكلمه فعلى حرف الا كذلك حرف وهو مؤلف من ثلاثه احرف بناء مؤلفة من العين واللام والالف ام حرف حرف عرض وهي مؤلفه من حرفين من حروف المباني من الهمزه والمن فرقوا جيدا بين حروف المباني وحروف المعاني قال بان لا يقبل شيئا من علامات الاسم والفعل نحو هل وبل هل وبل هل هذا حرف حرف استفهام لا محل له من الاعراب هل هل حرف وبل حرف عطف كذلك لا محل له من الاعراب هذا الاعراب وهذا بل لا محل له من الاعراب حرف مبني على السكون هل وبل كم بقينا لشانه شنو دقيق عشر دقائق ايه إذن نتوقف هنا لأن ما بعده يحتاج الى تفصيل ونقص في بعض تفصيل في الافعال بناء شجر الأفعال يسهل عليكم ضبط احكام الماضي والمضارع والطرب واضح <تصفيق> الان عندنا الاسم او الكلمة ما قلنا نبدا برسم الاول وصلنا ثلاث اقسام الاسم قسمان هل يسا كذلك؟ معراب ومبني هل يسا قسم ومبني وأثاره معراب هذا تقسم الاسم من حيث ماذا؟ من حيث الإعراب والبناء والبناء واضح. فينقسم يقولون من حيث يقولون ان الاعراب يقولون ان الاعراب يقولون ان الاعراب يقولون ان الاعراب يقولون هذا الاعراب يقولون ان الاعراب يقولون ان الاعراب على الفتح ومبني على الفتح ومبني على السكون واضح هذا في الاسماء اذا كذلك مبني على الضم مثل ها حيث و وعلى الفتح مثل أحد عشر هذه مبني على فتح جزئين اين والكسر مثل ها ألاعي والسكر مثل كم واضح طيب <تصفيق> الآن ها ثم ماذا رأينا بعد ذلك بناء من المختلف ومتفق عليه من المختلف رأينا هذا الصنفي متفق على بناء يوم رأينا الابعاد الابعاد لا نكثر حتى لا نخلطهم فعل ماض هنا نقول ماضي نقول الماضي فاذا حذفنا ان نقول ماضن او ماض توقف على السكون ماض فعل ماض ثم مضارع و و و و؟ هذا تقسيم الفعل من حيث الزمن حيث الزمن في زمن مضى قبل وقت التكلم ومضارع في زمن كيف؟ يكتب زيد في وقت التكلم والأمر بعد بعد التكلم عن التغريدة. ماذا يفعلوني احكام الماضي الماضي احكامه مبني على على الفتح انا على فتح افعلوني انا افعلوني انا مثل انا افعلوني مثل بنا وسعى افعلوني انا افعلوني على السكون و... السكون نعم سمعت الواو السكون مبني على السكون اذا دخلت ضمير ضبع هل ومبني على الضم الضم طابعا الآن الضم فيه الظاهر المقدر أو لا <تصفيق> ها فيه الظاهر المقدر أو لا فيه الظاهر المقدر <تصفيق> أليس كذلك ساعة ساعة أليس مقدر مثل ساعة؟ سعو مقدر بناء الضم يس كذلك نسيتم, نسيتم سريعا سعى ها فعل مضارع أو ما فعل ماض مبني على الضم المقدر من عندوره دور يحذف الحذف او أو مبني على الضم على الوا على ال الساعة على الاسم حذف الزقى أنت الضم الفتح السكون افضل هذا هذا بالنسبه لي فعل الماضي بقي ماذا؟ الأمر. الامر يبنى على السكون السكون وعلى الفتح وعلى حذف حذف العله وعلى حذف النون او تجعل هذا واحده فقط ثم تقسم حذف النون وحذف حذف العله تقول البناء على حذف ثم حذف النون وحذف حظ العله واضح الامر هذا ثم امسح المبادئ مبادئ على المشاع. ها قسمة مبني ومو عرب. المبني قسمة مبني على السكون ومبني على الز. طب هنالك يتصدره النون ثانيا وهنا نونا تكتب منعره مرفور ومنصوب ومنذ الرفع يكون بالضم وبثبوت النون واضح بالضم وبثبوت النون النص يكون بفتح، ويكون حذ النوم الجزم يكون بالسكون ويكون الهذ والحرف يكون حذ حذ وحذ النوم يمكن أن تقوم بهذا في البيت تحصل لك مراجعة لما لنا مظاهر مدرسة من القرآن الكريم ولا مسجل مغلق. فاسفون. يا رحمن يا رحيم. نعم.